بسم الله الرحمن الرحيم ألم طعا كيف فعل ربك بأصحاب الدين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم سعصر مكول